إلى فعلية وتركية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما تركه نقتدي به فيما فعل ونقتدي به في ترك ما تركه قال الشيخ رحمه الله عليه وهذا الفصل هو الأساس الأول للكلام في السنة والبدعة السنة من حيث الفعل والترك هذا هو الأساس للكلام في السنة والبدعة والغلط الحاصل فيهما في السنة والبدعة من شأه الغفلة عن هذا الأصل وهو انه قد تقرر في فن الاصول ان فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خل بالك من احوال افعاله عليه الصلاة واكتب كده ان واحد ان اتنين ان كان كذب ثلاثة عشان تفهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مما ظهر فيه امر الجبله. كالأكل والشرب والقيام والقعود فلا نزاع في كونه على الإباحة له صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته عند الجمهور هذه الحالة الأولى من أفعال النبي عليه الصلاة إن كان هذا الفعل مما ظهر فيه أمر الجبلة من أم الطبيعة يعني لم يظهر فيه أنه تقرب إلى الله ولا, ولا يقصد به التقرب إلى الله زي الأكل والشرب والقيام والقعود قال فلا نزاع في كون هذا الفعل على الإباحة له صلى الله عليه وسلم ولأمتي كذلك عند الجمهور هذه وإن كان الفعل من خواصه صلى الله عليه وسلم كوجوب التهجد بالليل على راي لان الله قال له ومن الليل فتهجد به نافلة لك اختلف العلماء في قيام الليل في حق النبي عليه الصلاه والسلام هل كان واجبا عليه ام كان مندوبا فعلى قول ان من قال التهجد واجب في حقه صلى الله عليه وسلم بهذه خاصية من خواصه لأن التهجد في حقنا باتفاقه مستحب مندوب وليس واجبا والمشاورة والتخيير لنسائه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن صراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسول والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات من كن أجن عظيمة فلما تطلعت النساء إلى الدنيا وقالوا يا رسول الله وش علينا فأمره الله أن يخيرهن بين الصبر معه على الكفاف وبين الطلاق ليطلبن الدنيا التي أردناها فهذا التخيير هذا من خواصه عليه الصلاة يعني ليس سنة ان الواحد يقول للمرأة اي رأيك اطلقك اذا كنت عايزة تشوف الدنيا ولا كذا هذا من خواصه عليه الصلاة وكاباحة وك الوص... ك... الوصال في الصوت كاباحة الوصال في الصوت أص... واصل بعض اصحابه فنهاهم فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم ان ابيت عند ربي يطعم ويسقيني فالوصال وهو صوم الايام بلا فطور بينها هذا من خواصه عليه الصلاة وكزيادة على الاربع في النكاح كزيادة على الاربع في النكاح هذه من خواصه عليه الصلاة وكدخول مكة بغير احرام فاذا قام الدليل على ان الفعل من خواصه صلى الله وسلم فليس فلا يدل على التشريك بيننا وبينه في هذه الافعال اجماعا. يبقى خبنا حالتين حالة الاولى ان كانت الافعال مما يظهر فيها امر الجبله والطبيعه اكل شرب يبقى حكمه ايه الاباحه له ولنا واما اذا كان من خواصه يبقى ايه لا نشاركه ايه فيه اجماعا. الحاله التلتة. ان كان فعله عليه الصلاه والسلام بيانا لنا فعل هذا الفعل عشان يبين لنا ما شرعه لنا ربنا كصلاته الظهر اربعا والمغرب ثلاثا والصبح ركعتين فانه بيان لقوله صلى الله سلم صلوا كما رايتموني اصلي ربنا قال واقيموا الصلاه واقيموا الصلاه ما قالش انه كم ركعه من اللي بين انه اصلا مبين بايه بين بفعله وبين بقول ان هذا البيان لفعلنا هو للتعليم الامه قال صلوا كما رأيتم يصل وكقطعه يد السارق من الكوع من عند الرص كده يد السارق والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما اليد في اللغه تطلق على الكف الى الرص وتطلق من رؤوس الأصابع إلى المرفق. وتطلق من رؤوس الأصابع إلى الايه? إلى الكتف إلى الإبط. كل دي اسمها يد. ربنا قال فاقطعوا أيديهما. طبعا هنفطعوا منين بقى? الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بينا بقطع يد السارق من الكوع ان هذا هو مراد بقوله الله فاقطعوا ايه? ايديهما. وكتيممه صلى الله عليه وسلم الى المرفقي بيانا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم. فامسحوا بوجوهكم وايديكم في التيمم من غير الى المرافق في التيمم هذا المسح قال الشيخ كتيممه الى المرفقين وهذا مرجوح الثابت الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم انه مسح الارض بكفيه فقط ثم مسح وجهه وكفيه مسح وجهه وكفيه فقط يبقى هذا بسم باب الفقه في المسألة ان التيمم مش تمسح الى المرفق لا الغسل تغسل الى المرفق ها؟ لكن المسح في التيمم تمسح بس ايه الكفين فقط فهذا البيان تابع للمبين يبا اذا فعله الذي بين لنا به ما شرع لنا ربنا حكم اهل الفعل دي الفعل الذي بينه عنه بفعله حكم ايه قال فهذا البيان تابع للمبين المبين اذا كان واجب بل بيان ايه? واجب. واذا كان المب... المبين مندوب بل بيان ايه? مندوب وهكذا. فهذا البيان تابع للمبين في الوجوب والندب والاباحة. طيب. وما ليس جبلة ولا مختصا به ولا بيانا. دول ترية احوال اللي احنا ايه? ذكرناهم طيب لو في حالة ربعة بقى. حاجه ليست من الجبله ولا مختصه بها عليه الصلاه والسلام ولا بيانا لشيء امره الله بيانه يبقى الربع ده حكمه يبقى خلي بالك من بيانه علشان تفصه علشان تفهم قال فاما ان يظهر فيه قصد القربة اذا رأيت فعلا من افعاله الصلاة لا يرد الى الجبله وليس مختصا به عليه الصلاه والسلام وليس بيانا لشريعة اه؟ انظر فيه فإما أن يظهر فيه قصد القربة إن رأيت الفعل دي ظاهر فيه أن يصبح فعله تقرب به إلى الله كخلعه صلى الله وسلم نعله عند الصلاة كخلعه نعله عند الصلاة وحلقه رأسه في الحديبية حين أمر الصحابة به فلم يفعلوا حتى حلق في صحن الحديبية لما صدتهم قريش وراء وعملوا الصلح واراد ان يتحلل قال احلقوا وتحللوا يعني من الزعل ازاي قرشت رجعنا لم يبادلوا بالفعل فخرج هو عليه الصلاة والسلام وحلق فتتابعوا وراءه وكان ذلك بمشورة مين السيدة ام سلامة ام المؤمنين رضي الله عنه قال فقيل هذا الفعل للوجوب اذا ظهر في الفعل قصد القربة يبني الوجود وقيل للندبي وقيل للاباحه وقيل بالوقف يعني لا يقال فيها بإيه؟ بحكم حتى يظهر دليل اخر يبين الحكم واختار الشوكاني رحمه الله كونه للندب اختار الشوكاني ان الفعل الذي ليس جبلا وليس خاصا به وليس تشريعا ان ظهر فيه قصد القربة فقشط اقترق الشوكاني كونه للندب فان قصد القربة يخرجه عن الاباحة الى ما فوقها. ايه? مدم ثبت ان يا سلام بهذا الفعل التقرب الى الله. يبقى ما عادش هذا الامر ايه? مباح. ايه? وانما هذا القصد الثابت انه اراد التقرب الى الله ينقله الى ما فوق المباح. ما فوق المباح هو الايه? المستحب. المندوب المستحب. ايه? اما الوجوب فلا يقال به الا بدليل ارض. قال فان قصد القربة فان قصد القربة يخرجه عن الاباحه الى ما فوقها والمتيقن مما فوقه فوقها هو, الإيه هو الندب وبه قال ابن الحاجب واختار الامدي كونه للقدر المشترك بين الواجب والمندوب وهو ترجيح الفعل على الترك لا غير يعني فعله ارجح من ايه من تركه والفعل دليل قاطع عليه وما اختص به الواجب من الذم على الترك وما اختص به المندوب من عدم اللوم على الترك فمشكوك فيه وليس أحدهما أولى من الآخر الواجب ما يمدح فاعله ويثاب ويذمئه تاركه ويعاقب والمندوب يعني يمدح فاعله ولا يذمئه ولا يذم تاركه قال واما الاباقة ويستواء الفعل والترك في رفع الحرج فهي خارجة عنه. يبقى عندنا اربع احوالهم. طيب الرابع دي ان ظهر فيه قصد القربة عرفنا حكم اقل احوالكم ايه مندوب. وان لم يظهر فيه قصد القربة فعل النبي عليه الصلاة فعلا ولا يظهر لنا انه اراد به الى الله يبقى الحكم ايه? قال ففيه الأقوال الأربعة الماضية ورجح الشوكاني كونه للندب أيضا معللا بأن فعله صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد أن يكون للقربة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يظهر فيه قصد القربة فهو لا بد أن يكون للقربة وأقل ما يتقرب به هو هو المندوب ولا دليل على زياده على الندب فواجب القول به ولا يجوز القول بانه يفيد الاباحه فان اباحه الشيء بمعنى استواء طرفيه موجوده قبل ورود الشرع به المباح هو الذي يستوي فعله وتركه وهذا عملا بالاصل ده حكمه لكن النبي عصم عمل كده النبي عمل كده ففعله هذا ادال قوة شويه على الاخراج عن كونه مباحا الى كونه ايه مندوبة. قال ولا يجوز القول بان فعله عليه الصلاة ان لم تضع في القربة يفيد الاباحة فان اباحه الشيء بمعنى استواء طرفيه موجودة قبل ورود الشرع به فالقول بها بالاباحه اهمال للفعل الصادر منه صلوات الله وسلامه عليه فهو تفريط كما أن حمل فعله المجرد على الوجوب إفراط والحق بين إيه؟ بين التفريط والإيه؟ والإفراط وبين المقصر والغالي وقال الامودي فعله إن لم يقص, يقص إن لم يظهر فيه قصد القربة لا يفيد الندب على الخصوص بل هو دليل على القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة هو رفع الحرج عن الفعل قط فقط واما ما اختص به الوجوب والندب عن المباح من ترجح الفعل على الترك وما اختص به المباح هما من استواء الطرفين فمشكوك فيه ورجح ابن الحاجب انه للاباح يب ما فعله النبي عليه الصلاة ولم يكن من امر الجبل ولم يظهر في قصد القربة ولم يكن فيه بيان للشرع الشوكاني بيختار ان هو يكون ايه مندوب والامدي وابن حاجي بيقول ان هو ايه مباع طب ايه فائدة الخلاف بقى قال المؤلف رحمة الله عليه وتظهر ثمرة الخلاف فيما اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل لم يظهر فيه قصد القربة ولم ينضم الى الفعل امر اخر مثلا اذا فائده الخلاف فعله الذي لم يظهر فيه قصد القربة نقول انه مندوب ولا مباح نقول ايه قال اذا لم يظهر قصد القربة ولم ينضم الى الفعل امر اخر لان لو جه امر الامر ايه فصل القضية قال اذا فرضنا مثلا ان لبس الجبة لبس الجبة النبي عليه وسلم لبس ايه الجبة لو لبسهاش لبس الجبة قد ما مش لازم تبقى الجبه اللي هي على شكل الجبه الازهرية. لكن لبس الجبه. طيب من يفتكر الحديث اللي فيه انه يوصل لبس الجبه ايه? انه يوصل لبس الجبه. من يفتكر الحديث فيه انه يوصل لبس الجبه? حديث المغير ابن الشعبة. في المسحة الخفاية. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوضى والمغيرة بيصب عليه قد مالك فلما جيه يغسل ايديه جيه طلحه من, من كم الجبه ضاق كم من ايه الجبه فاخرج يده كلها فغصى يده قال فاهويت لانزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتما ايه طاهرتين الجبه النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا فرضنا ان لبس الجبه لم يرد فيه سوى الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام. يعد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للبس الجبه الجبة قربة ومندوبا وسنة من سنن الهدي يتقرب بها الى الله تعالى هذا مختار الشوكان الشوكان بقى بيقول ان فعله عليه الصلاة مرفوع الى ايه الى المندوب او فعل الرسول وسلم له يخرجه من الحظر الى الاذن فيه فقط يعني لما لبس الجبة دل بفعله ان لبس الجبه ايه يعني مباح وجائز واما كونه مندوبا على خصوص او واجبا او مباحا كذلك فيحتاج الى دين اخر وهذا مختار الامودي او يدل على انه مباح لا مندوب ولا واجب وهذا مختار ابن الحاجب ومع ان ابن الحاجب والامودي لا يعدان الافعال التي لم يظهر فيها قصد القربة قربة يثب فاعلها لا ينازعاني خلي بالك بقى الشوكاني بيقول ان فعل النبي عليه والسلام للشيء يخرجه من الاباحة الى ايه الى ما فوقها وهو الندب وهو الايه والندب الامودي وابن الحادي بقول لا هي على الايه على الاباح قال المؤلف لكنهما لا ينازعان في ان الاتي بها مثاب اذا قصد التاسي بالرسول صلى الله وسلم وكمال الرابطة يعني افعال النبي صلى الله عليه التي لم يظهر فيها قصد القربه التي لم يظهر فيها قصد الايه القربه فعلى حتى على راي ابن الحاجب والامودي انها مباحه من فعلها بقصد التؤسي بالنبي صلى الله عليه ايه فهو مثاب عليها واذا كان المباح كالاكل والنوم يثاب فاعله بقصد التقوى على العبادة الاكل مباح. هل يجب الاكل احيانا? متى يجب? اذا غلبه الجوع وخاف على نفسه الهلاك. بوجب عليه ان ايه? أن يأكل. حتى لو وصل لهذه الحالة وجب عليه الاكل حتى من الميتة. اذا لم يجد ايه غيرها. لكن الاصل في الاكل هو ايه? انه مباح. فانت لما تاكل عشان تقوي بدنك وتشد حيلك وتتقوى على الطاعة. اما تستحضر النير في الاكل بنت ايه? مثاب على الأكل. النوم لما تنام بعد جهد بذلته طول النهار في عباده لله عز وجل وخلاص جه الليل بقى نفسك تنام علشان ترتاح فاتين هناك انت تنام ترتاح من التعب الماضي عشان تستقبل ايام القادمه بالايه بنفس النشاط والحيويه والجهد يبقى انت برضو مثاب على ايه على نومك ولذلك كان معاذ بن جبل يقول إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومت. إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وفي بضع أحدكم صدقه ويقول إنك لا تؤجر في كل, في نفق كل نفقة تنفقها حتى اللقمة تضع في في مرتك. فالنية الصالحة تجعل المسلم في عبادة 24 وعشرين ساعة في عبادة أربعة وعشرين ساعة. حتى يكون شعاره ما امر به نبيه عليه الصلاه قول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له جميل. فثواء إذا كان المباح كالاكل والنوم يثاب فاعله بقصد التقوى على بانه فثواب الفاعل لافعال الرسول هذه بهذا القصد ايه اولى اولى اذا كنت انت لو اكلت بنية تتقوى على الطاعة ولو نمت بنية ترتاح من العمل عشان تستقبل اليوم التاني بنشاط تاني تثاب فانك لو فعلت فعلا فعله الرسول من اجل ان تتأسى به لكون فعلا فانت اولى ان تثاب على فعلك هذا. هذا بالنسبة للايه السنن الايه? الفعلين. واما ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم دا اللي فعله. طيب وما تركوا حكم ايه? قالوا واما ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون بالفعل تكون بالترك. يعني انت تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتترك ايه? ما تركه. فكما كلفنا الله باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله الذي يتقرب به اذا لم يكن من باب الخصوصيات كذلك طالبنا باتباعه في تركه فيكون الترك ايه الترك سنه وكما لا نتقرب الى الله تعالى بترك ما فعل كما لا نتقرب الى الله بترك ما فعل واضح الجمله ايه لا نتقرب اليه بفعل ايه ما ترك? ه إنما نتقرب الى الله بفعل ما فعل? وترك انا? وترك ما ترك. فلا فرق بين الفاعل لما ترك والتارك لما فعل. يعني انت لما تفعل ما لم يفعلنا هي我 و... صلاء? واا او تفعل ما ترك الاثنين واحد. تترك ما فعل! او تفعل ما ترك الاثنين واحد. لا يقال كيف ذلك? وقد ترك النبي صلى الله سلم امورا فعلها الخلفاء بعده. وهم اعلم الناس بالدين. واحرصهم على الاتباع بشبهه الشيخ بيجيبها عشان ايه? يعني يرد عليه ويبين لك. انت بتقول دلوقتي نترك ما تركه النبي صلاة. طيب الصحاء الخلفاء الرشدين. هم احرصوا الناس على الخير. واحرص الناس على اتباع النبي صلاة. فعلوا اشياء النبي كان تركها. انت بتقول من السنة نترك ايه? ما ترك. اي شبهة قال لا يقال كيف ذلك? وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم امورا فعلها الخلفاء بعده وهم اعلم الناس بالدين واحرصهم على الاتباع فلو كانت ترك سنة كما تقول لما فعل الخلفاء امورا تركها النبي صلى الله عليه وسلم قال لان الكلام مفروض لا يقال هذا ليه بقى لان الكلام لان الكلام ده جواب إيه؟ لا يقال لا يقله لأنك يبدأ التعليل لماذا لرفضه أن يقال إزاي تقول ما تركه تركه سنة والصحابة فعلوا أشياء تركه ناصلا قال لأن الكلام اللي نتكلم فيه مفروض في ترك شيء لم يكن في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مانع منه هذه واحدة وتوفرت الدواعي على فعله احنا بنقوله ايه؟ احنا بنقوله الترك السنة في ايه؟ الترك السنة في ايه؟ في اشياء تركها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن هناك مانع منعه منها ولا توفرت الدواعي على فعله مثل تركه عليه الاذان والعيدين والغسل لكل صلاه وتركه صلاة ليلة النصر شعبان والاذان للطلويح وتركه القراءة على الموتى فالاذان للعدين والغسل لكل صلاة وصلاة للنصر الشعبان والاذان لصلاة القيام والقراءة على الاموات هذه امور تركت في عهد النبي صلى الله وسلم السنين الطوال مع عدم المانع من فعلها ووجود مقتضيها ما عدم المان من فعلها ووجود ايه مقتضيها لانها عبادات والمقتضي لها موجود وهو ايه التقرب الى الله تعالى والوقت وقت تشريع وبيان للأحكام فلو كانت هذه الأمور التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم دينا وعبادة يتقرب بها الى الله تعالى ما تركها السنين الطويلة مع امره بالتبليغ وعصمته من الكتمان فتركه صلى الله عليه وآله وسلم لها ومواظبته على الترك مع عدم المانع ووجود المقتضي ومع ان الوقت وقت تشريع دليل على ان المشروع فيها هو الترك وان الفعل خلاف المشروع فلا يتقرب به لان القرب لا بد ان تكون مشروعا كلام واضح ولا لا نقوله مثلا في من البدع بدعه صلاه ليله النصف من شعبان من البدع بدعه صلاه ليله النصف من ايه من شعبان اللي يصلي ليله النصف من شعبان كم راكعه كده بيقرا سوره كذا كذا مره وسوره كذا كذا مرة دخل جنبه هذا هذا العمل هذا العمل كان مطروكا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لم يفعله. طيب. يا ترى المقتضي لفعله كان موجود ولا مش موجود? انت بتعمل انت بتصلي ليه مش تتقرب الى الله? بل المقتضي كان ايه? موجودة كان موجودة. طيب لماذا لم يفعل يا صلى الله عليه وسلم هذا الشيء مع وجود المقتضي له? هل هناك مانع منعه? مفيش مانع ايه? مفيش مانع منعه. يبقى المقتضي موجود وليس هناك مانع يمنع ايه يمنع منه دل تركه عليه الصلاه والسلام على ان هذا العمل ليس من الشرع لانه لو كان شرع كان ايه كان فعله اي الصلاه يبقى خلي بالك ده يعني اصل من اصول معرفه البدع اصل من اصول ايه معرفه البدع زي ما احنا بنقوله دايما في معرفة حكم المستجدات مما لم تكن في عادلنا صلام هي حرام او حلال بنقوله عندنا مقياس ربنا الدهن وهو ايه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف فبهذا الميزان تقدر توزن الاشياء وتعرف الحلال منها والايه والحرام بهذا الميزان يحل لهم الطيبات ويحرم عن الخبائث تقدر تعرف الحلال وحرام في كل زمان من غير نصوص من غير نصوص يعني لما يقال التدخين حرام السجائر حرام المعس الحرام الشيشة حرام الجزء حرام يقول لك ليه يا عم حرام الدخان ده لسه نصعد فيه 200-200 سنة ها والإسلام بقاله هو 14 قرد ها باخذ 15 أوه يبقى زي بتقوله حرام هل في آية في القرآن بتقول الدخان حرام؟ هل في آية في حديث الحديث أنا أصابه يقول الدخان حراء؟ نقوله يا عمي من غير آيات وحديث معانا ميزان ربنا ادهنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الايه? الخبائث. بالله عليك عندك كفتين. كفة بتحط فيها حالة الطيبة الحلوة وكفة بتحط فيها الحالة الخبيث. ايه؟ اديت لك انا تفاحه و سجارة? هتحط التفاحة فين والسجارة فين? لا خلاف على ان التفاحة في كفة الطيبات. ويه في كفة الايه? الخبائث. يبقى اذا يبقى عرفنا أنا حرام ليه لانها خبائش. ده ميزان الحلال وحرام. ته ميزان السنة والبدعة بقى ميزان السنة والبدعة واحد بيعمل حاجة الحاجة دهيت لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها نقوم نقول له بدعة يقول بدعة ليه ده حاجة حلوه ده عبادة هو انا بقول لك اصهره رجسه ولا طبله ده انا بقول لك عايزين نصلي للادي عشر ركعات عشرين ركعة الصلاة عبادة نقوله طيب هذه العبادة التي اوجدتها او تريد ان تجدها المقتضي لها في عهدي كان موجودا ام لا كان موجودا profesor chinese son American الى الله هل كان الرسول يحب التقرب لالله ولا لا كان يحب يبقى المقتضي لها كان موجودا في عهدي يا سلام موجود يقول كان موجود نقول طيب هل كان هناك مانع رسول ان يفعل هذه الصلاة ما كان هناك مانع وغصى ان هو ايه الزمان زمان تشريع وبيان للحوائج. فلما تركها مع وجود المقتضي لها وعدم المانع منها دل تركه على انها ليست من الشريعة يبقى عملوا هذا بدعا. عرفت بقى ميزان الحلال والحرام وميزان السنة البنعة. ايه. تعال بقى الشبه اللي بتقول ايه? انتو بتقولوا ما تركه على السلام يبقى تركه سنة. الخلافاء الرشيدين عملوا حاجات الرسول صلى الله عليه وسلم يتركها. قال واما بعد ما اصل هذا الاصل بقى قال واما ما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا قبله فهو لا يخرج عن امور فهو لا يخرج عن ايه عن امور لم يوجد لها المقتضي في عهد الرسول لا. المقتضي في عهد الرسول ما كان شيء موجود بل وجد في عهد الخلفاء مثال مثلا جمع المصحف جمع المصحف ها في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان جمع المصحف هذا ما كانش المقتضي في عهدي اا اسلام ايه موجود او كان المقتضي موجودا في عهده عليه الصلاه والسلام ولكن كان هناك مانع منعه من, من فعله زي ايه زي صلاة التراويح جماعة. زي صلاة التراويح ايه جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ايه جماعه ايه واحد جنب اللي يصلي كده واحد شافه صلى معاه صبح الشفقه قال مش انا صليت ما انا صليت جه الليله جه ايه جه بعد كان واحد جي خمسة ستة. الخمسه ستة كل واحد بلغ انتشر الخبر في المدينه الليله الثالثه اتجمع انتلي. الليله الرابعه بقى دخل ولم يخرج قعدوا يستنوه يطلع دلوقتي كمان شوي يطلع دلوقتي كمان يمسكوا الحصوه كده يربوا في الباب كده بالراحه احنا هنا هو ما بدش يطلع لغاية الفجر. وبعدين قال لهم ايه? ما خفية علي وجود. ما انا عارف انتم موجودين انكم موجودين. ايه? خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يبقى التركي كان ايه? المقتضي موجود بس في مانع ايه? في مانع يمنع. جمع المصحف المقتضي ما كانش ايه? ما كانش موجود. صلاة تروح جماعة المقتضي موجود بس في مانع ايه? فالمانع يمنع. فلما المانع زال بقى لان بعد وفاتنا اصلا فيش تشريع. بعد وفاة الله فيش تشريع خلاص بقى. ها؟ فبعد وفاة الله سلام جمعهم عمر على امام واحد في المسجد كما ذكرنا ايوه قال فما فعله الخلفاء ولم يكن موجودا قبله فهو لا يخرج عن امور اما ان يكون المقتضي لم يكن موجودا في عهد الرسول سلام ووجد في عهد الصلاة الخلفاء او كان المقتضي موجودا ولكن كان هناك مانع كصلاة الترويح في جماعة فإن المانع من إقامتها جماعة والمواضب عليها خوف الفرضية فلما زال المانع بانتهاء زمن الوحد صح الرجوع فيها إلى ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وبهذا الأصل يسهل التوفيق بين الأدلة المتعارضة ظاهرة وإليك نصوص العلماء وإليك نصوص العلماء في تقسيم السنة الى فعلية وتركية لتزداد بصيرة. نقف على رصوص العلماء وارجو ان تكونوا فهمتم هذا الايه? هذه الاصول في الفعل وفي الايه? وفي الترك. هيش كنت كده في وارجة كده كل حالة واحد ان كان كذا اثنين ان كذا كذا تلاتة ان كان كذا اربعة ان كان كذا في الف به. صح ولا لا? ايه والترك والترك خد بالك تجسموا كده بعض المتروك حكمه ايه? وجود المانع وجود مقتضي ووجود المانع. نقف على هذه ان شاء الله تعالى.